بسم الله وسلم على رسوله الله عليه وسلم هذا الخطاب الموصوله حول تفسير الشيخ سيد الرحمن الله تعالى الموصول به سير الكريم تفسير كلماتي بسم الله الرحمن الرحيم على فقد يرضى عنهم مثل البراهين الا لمن سبح نحله ولقلقته اهتجاه في الدنيا ومن يا لنا إن الله أخطى لكم فلا أنه جنون لإكسى ولم يتم المسلمون فالجنون شملا بأي الحضى ويعقوب الموت بالطالة لذيه لا عبرون من فعنه قالوا نحن هذا الجن والحيم والسماعين والسماعين والسحاق إلى المسلمون لا مهد لكم لا تثبت ولا تشتدون ما كانوا يعملون فإذا ما يرغبوا عن كذلك الضواجر بعد ما عروا من قصر إذا فردت إلى نفسه ليس لها وقتنا لها ورغي لها بالسجول كان أحمد لهم الشجرة أمولا من من غضبات في كذلك الضواجر <سؤال> وهذا رغب في دليل على ان كل من رغب عن الحق فانما دعا نفسه بصفقه المجنون كما قال على كل من رغب عن الحق ومن يرغب عن ملة إبراهيم ومن تضامن التوحيد والسلم واخلاص العبوديه لله فمن رغب عن الحق فماذا بعد الحق الا وأن يرغب عن مناهج السنة والجماعة ليأخذ مناهج المنحرفين فإنه قد رغب عن هذا الخير وداع نفسه بهذه الصفقه التي ليس من ورائها إلا الخسران والشكوك والحيرة وغير ذلك ويبقى حياته كله في شكوك وحيرة لا يعرف ربا يعبده ولا يعرف سنة يتبعها إنما هي أهواء عقلية لا آآ آآ تغني لا تشمن ولا تغني من جوع فليست في المسألة في ملة إبراهيم عليه السلام كإبراهيم وخلاص ولكن عن الحق عموما عن الحق العموما الذي كان في ملة إبراهيم يعني أصوله وفي ملة النبي صلى الله عليه وسلم أصوله وتسريعاته فمن يرغب عن الحق ليس إلا الظلام قعده فماذا بعد الحق الا الظلام مثل كان الحق حقي إلا ضلال التنفيق بين المسلكين ضلال ضلال التنفيق بين المساكين ضلال إنما الحق حق ماذا بعد الحق إلا الضلال الضلال ده بقى منصف في شوية حق خالص كله هذه لمسألة تانية لكن ليس بعد الحق إلا الضلال من أجل هذا تعتقد تعبد تسلك تفكر آه. تجمع الناس كل ذلك ينبغي ان يكون على حق مثل الشمس لا تقبل حيرة أبدا ولا تقبل تردد في الطريق الذي تسلكه ودع الشبهات ودع ما اشتبه عليك إلى المحكم هذا هو المسلك الصحيح كان الحياة لا تستطيع إلا لهذا فإن كنت موفقا دلك الله على الحق ولو خالفك الناس وإن كنت غير ذلك مترددا حائرا فستبقى مترددا حائرا إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون عندك حسن قصد وتعرضك على الحق وتبلغ مصارة ذلك في الوصول إلى هذا الحق فماذا بعد الحق إلى الظلام ومن يرغب عن مكة إلا من سفي نفسه ومن يرغب عن الحق إلا من سفي نفسه ومن يرغب عن السنة إلا من سفي نفسه ما في تنفقار والله طمع الشيء هذا ودعوه في مسجدنا وخطب لنا ووصايا عنده مثلا بعض الأشياء بخلفاء السنه السنة لكن احنا نستفيد لنا في العوامل لأنه واعظ المؤثر ضحكة من هذا اوعى جيب ولا طراء منهم مواعي طهيل احنا نستجدها العوام ولما يأتي بقى قلوب العوام ويبقى العوامل تعلقوا بيه وبعدين جبل يضع صمومة وينفذ بضللاته تيجي بقى ترجع العوامل عمره نرى تمكن من القلب تيجي تقول له بلاش الخيره لم تقعد لك الان الخيرة لنا انت راجل حقد عليه انت راجل بتبغضه انت راجل لما يعني اثر الناس انت بقى غيرت من فمن اولهم من اولهم ما تصلحش عن منضب ان البضاعة خالصة ما على عن مستدل البضاعة خالصة ما تستستيش ان البضاعة خالصة لا تمشي وراء ان البضاعة خالصة ناقش للأمة إنما نلتق شراء حقه شراء باطل وده عن السلبيات سلبيات كده وده عن كده ونمشي الامور الأمور و لا هذه لا فماذا بعد الحق إلا الضلال من يرغب عن مله إبراهيم إلا من إبراهيم لا الدنيا <تصفيق> الله وإنه مجدد في الآثات الذين لم يتحدث أبنى الثراثين لبطال أبو رضوها الثلطال أستاذة أبنى أن تبطل أبنى العالمين خاصة ورسيدة ورسيدة ورسادة فكانت يا رجل فكان التوحيد لله كان التوشيد مع ترصة هو تقدم أيه بس ليها تقدم أيه المجاودي لا قرر ومجرور ولا ظرف ولا شيء لا كان التوشيد صفة كان التوشيد صفة نحن كان التوشيد أي يعني صفتها وشجية الله واصلا واصلا لا. أصلا فيه جائل تقدم الخبر إنت تقدم يتقدم الخبر لكم زر ومجرور ولا ظرف ناعد لأنه لا زر ولا مزر ولا شيء فكانت توقيده لله ثوارث علاه لأن لله مشيئة تحميك ويثق أصله نعم ف... وهكذا كان إبراهيم عليه السلام كان التوحيد نعم إذا ذكر إبراهيم ذكرت حنيفة حنيفة السمح وليهذا قال سبحانه وحينا إليه أن تبع من لا إبراهيم حنيفة من لا إبراهيم حنيفة فكانت توقيده صدق يذكر إبراهيم عليه السلام يذكر التوحيد نعم صدق الحنيفة السمح نعم ثم اصابته في ذكر يده واوصاه به وجعلها كلمه تغطيه في عقبه وزوارات نفسيه حتى وصلت يعقوبك واوصى بها بني فاذن يا بني يعقوب قدوه صام وقتلوهم في النصوص فاشبع لكم كماله الرياد والاخداع قال فهم اني ياد يا بني ان الله وصلت اهلهم فيه فاختارهم لهم منهم واشتانا الى ليس القضم فيه وان تصح فيه شواهد فالطالب من يذكر انك حاشا تزعم ياتيكم الامر كله واؤذن عليكم لان من عاش على الشيء السابع انور والسائر على شيء الثامن الله اكبر هذه فمن عاش على شيء عاش على التوحيد فمات عليه ان شاء الله من عاش على سلمت على السلمات. ومن عاش على الشرك ما على ذلك إذن يا شاء الله فقال شيء آخر وهذه. وهذه تكون يعني على خلاف القعدة وإلا فمن عاش على شيء ما على يعيش على جنزلة يموت على واللي وليعيش على القرآن يموت على القرآن ويبعث على القرآن دعوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لأنه مات على التلبية هو يعطى عرف يقول لبيك اللهم لبيك لبيك تببيك يا شريك لك لبيك لبيك فدعوه فينو يبعث يوم القيامه ربي والشهيد سيبوه ما تغسلوش ولا تكفنوه في ثوب شهادته التي كتبه كذبه بالدماء بكراشبه فين الله يتولى فين يبعث يوم القيامه وجرحه يتعب دم اللولون الدم والريح ريحه والحراره اللي مات على هذه الطريقه تيجي يوم القيامه يبعث هكذا يموت على هذه السرق ويبعث عليها يجي شيء بقرة على كتفه شيء تريليزيون على كتفه تسجيل على كتفه شيء خزمة على كتفه يفضح يفضح هنا والمؤدب اللي بعد ما قاله 30-40-50 سنة احتفالا وطلب للحجر من الله يجي يوم القيامة أقوى الناس على إذا ماشي في وسط القرائق أقوى الناس على نعم ذا المؤدب، كان من العام فان من عاش على الشيء باخلاص رجع الى موسى عليه ان شاء الله حتى اننا نقول ان من فتح له باب عبودي معين, معين. باب عبودي معين طبعا ابواب التعطي قران جهاد دعوه نفقه كل هذا فيرجى ان شاء الله لمن فتح له هذا الباب واخلص لله سبحانه التوجه اليه ان تكون وفاته في هذا الباب وان تكون رفعات عند الوفاء من هذا الباب هذا علي بن الحسين الوزين العابدين يموت وقد كان يتعاهد قوما بالنفقه من غير ان يعلموا على طول بالليل يطلع يحط هنا بالليل يجي يحط هنا دقيق هنا قربه كذا كذا قول ولا اطلع اعرفه حتى اعرفه لما ما خلاص توقفت العصا معاك فعلم أن الذي كان يعطي ذلك هو جعفر الفارق أبو جعفر رحمه الله تعالى الفارق من أحد القراء العشرة أبو جعفر المدني أحد القراء العشرة الذي فتح الله على عنا جابا وتعليم القرآن وكذا محبة القرآن لما مات رحمه الله تعالى رؤيا بين نحري وصدره كورقه المصحف بياضا ونورا فكل الذي وقف ورسله قال هذا كل الذي وقف ورسله تأول هذا بالقرآن بالقرآن نافع المدن يا رحمه الله تعالى ايضا أحد القرآن عصر المشهورين السبعة المشهورين نافع المدن ايضا كان يشبني من فيه رائحة الناس رائحة الصيد حتى كان يستمع طلاب الشيخ انتهى فحطت يعني الريحة بالنين أو كده فيقولوا لا لما ضع شيئاً وإنما رأيس النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ونفت في ثمي أو نفخ في ثمي فقد يُعرف الإنسان بهذا الباب باب العبودية الذي يفتح له بعض الناس ما تعلم منهم ما تعلم بعض خلّى إذراعه فدائما إذا فتش الإنسان باب من أباب العبودية قد يُعرف به عند موته لعند موته معروف به معروف به ويثرى عليه به نعم ولما كان يقولون يجرمون احدهم على كلمه عليه السلام فمن بعده يقول قال تعالى خذ بربهم ان كنتم شهداء ان حضر يعقوب الموت اي فطوبهم ان حضر يعقوب الموت على وجه ولتفضحيهم من حياة الجزء الله لا عند أهم حاجة ما مش رأس عونا أولاً أولاد في الفاركة وانت يا ابن يدخلوا بأرض اللي وين كان مباحا كان رفع النظام لكن مش لا الهم الأول حتى لو تسوي من غير أراضي ربنا كما رزقك أنت لكن اهم ما يكون هو هاد. ما تعبدون من تعبيد سامع انت يا ابني صوت الشركه انت زنت اوعي شجابك ولفتك ابدا وانت يا ابني ترص وجيرانك خيره والسنه وليا ده احنا نقول لازم الانسان يكتب وصيه لاهله ويركز وصيه حط التبع في قد السنه في الصابون ولا حط الابانه اللي جنبها ما تملقش مجلد وصيه مجلد. ما تفكرش هناك مفيش أعظم من هذا مش اعظم من هذا حطوا بيلوا إياك والتجاهل وما اللوجه التجاهل مبادئ والتجاهل الذي يقوم على انتار الصفات الله واسمي وكذا وياك من منهج الممثلة وإذا الذي يقوم على إياك من المنهج الجبرية ومنهج القضية في القضاء ولكن كن كذا وكذا فصل فصل المعتقد أركان الإيمان الفتة. فصل هذا الأمر بأركان الإيمان الخمسة بالاخلاق العامة بالانتهاء، بالمشايخ اللي يتلقى عنه قدو صحابه السنه ياك يا صاحب البدعه اوعى تاخذ منه تبع احيا السنه وكن داعيا لا ولا تكن من البدع في شيء ولا تتاثر بالبدع ابدا ولا تكن مع جماعات كذا وكذا وكذا, وكذا وبتع على هذه الجماعات كلها ولكن كن على جماعة على منجم جماعه الصحابه فقط قدوتك النبي وجماعتك جماعة الصحابة وتعاون مع من يكون على هذا المنهج ولكن لا نفسي أبدا إلى حجبيات وإلى عقليات مقيدة يوما ما يكود بخالب طييخة قل على منهج الحق تحب دعاة وتحب أهله أي كانوا في الصين ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في مصر ولا في المغرب ولا في السودان ولا في كذا أبدا تعاون مع الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى رضي الله الكلام كلام كله عشان الولد بعد ما يموت يخيم ويسافر في الدنيا. انت دلوقتي برواد خياله مزقة هذه وصي، فتنتخب بها من عديد، هذه تؤكد فيها يعني س س ولا أقل منها من هذا من فتح قامت الخير. فبدأ الإنسان يشم لأكل عياله شرب عياله لبس عياله وزني عياله ووظيفة عياله بيت مسكن عياله كل ما اللي بيحاول يبني عشان عياله اللي بيحاول يمسك عشان عياله يقولك حدا من المصابين العيال يصير صيب وذيه مش عيال برضه في قول يعقوب عليه السلام هذا هي الأنبياء هذه القضية الأسفية هي قضية كده هي قضية العبودية لأن القضية الوجه أنا سألني شاء ونفسيوش ولا شاء ولا كل أمور الدنيا مكثية لحد بيجيب الجوع بي... مكثية في كل شو الحياة إحنا كنا تلاقص تسأل أي مصر ولكن إحنا كنا كلنا بالناس في عشر عيال ولا ترتاشر عيال كلهم اولايه الان ربنا وسع عليهم بعد ما سابوه داخل شقه وداخل بيت ولا طلع بره دي العماره ودا عل المشروع مش عارف هذه الامور وان كان الانسان صح لن يثنى ورثته اغنياء وكل حاجه لكن سير قضيه الاولى القضيه الأولى قضيه العبوديه تصحيح عبوديه الأولى فيعقوب عليه ان يقول اول شيء يوصي به ما تعبدون من بعدي نعم نكون ابراهيم be الله وحده. شوف المتارك هذا بالعلم مش إجابة تقليل يا ابنك تربي دائما يا رب لكن مش عيش حاضر يا ربنا شديد خلاص مش لك كان هذا لكن ذا شوف الإجابة بالثقف والعلم البغض نعبد إليك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق إلها الوحيدا ونحن له مسلمون إجابة علم إيش مش أتباع لك وفقط لما أتباع لك ولآبائك في عبودية رب العالمين فإن رب واحد سبحانه وتعالى نعبد إليك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله الوحيدا ولحن له مسلمون لا راي بيجي ولا بي المسلمون في فين العمل تشير اليه ايه مسلمون يعني مستسلمون فيش حاجه اسمها مسلمون واحنا قاعدين من غير عمل لا مسلمون اي مستسلم انت مسلم بقى الله فرض <تصفيق> انت مسلم ولا الله فرض الزكاة؟ طبعا تتذكيش ليك؟ ما لي؟ لا ومن المعلوم يأتونه من يحضر ويعقوب عليه السلام أنه لم وجده بعد فإذا لم الله عنه أنه موضى ضعين بالحليلية الإلهية الله قال ان لو كانوا قد غلبت اي لها ما كسبت ولو ما كسبتم كل له عمل وكل فيجادل بما سعى له لا يؤخذ احد بذنب عمل ولا يخدع احدا الا شحنائهم وتقواهم فاشتغالكم بهم وادعاءكم على من بينهم في لغض القوم امر لا <تصفيق> الواجب عليهم عام في كل مزاع شيئا بلسانه ولم يطبق ذلك بعمله خمت السعدان ما تم انا من الحق أنا جماعة عضنا على الكتاب والسنة فهم السلف وبعدين توصله ما إيش حاجة, من حاجة دي أو ترى بعضه الجائع تحط قلنا سلف على ذي الصحراء لكن الواقع دعوتك فيه كلام كلماتك كتب كلهم كلهم بيدقاصها إيه عليهم ب ب ب فكلهم يدعي لا لهم بذلك شيء والواقع شيء اخر الواقع شيء لا فهؤلاء اليهوديون اليهود تقول حوت ماعي إبراهيم حوت إبراهيم <and> <-up council> <-up> <to> فإنكم من ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم الحالفية فإنكم من هذه الملة؟ فهل يشفع لكم ذلك؟ أبداً بل سيضاعف لكم العذاب بلاء على هذا لأنكم تعلمون أن ملة إبراهيمية ملة الحق بدليل أنكم تشبون الانتساب العياء لكنكم لم فتفيدوا بمثيه فكل من ادعى دعوة فإنها لا تقبل ولهذا ينبغي أن تنفق لدعوة الحق من شعار المنفى إلى واقع والمنهج المصدق لما رأعت كذا يعني تمام التمام أما رجل سلبي ولكن واقع الزرهاب أبداً أو إحنا من أتباع الزرهاب وإحنا من أهل السنة ولكن واقع هذا أبداً لا يصلح لازم بالدعوة يكون تحتها إيه منهج يتحرك به الإنسان بأهل الثلاثين سنة من دعات السنة ومشاركش لسنة السنة واحدة ولا مثالة كل اللي بتعمله شيك ورقه واحد ومائل للناس على شيك ورقه تسوق ليك وخلاص هم دول الدعوه السلفيه ثلاثين سنه ده انت لو ساعتك اللاف يعني دعوه سلفيه مش هيعرف اللي انت بتربيه وبتعلمه ايه الشغل ده انت مش هيعرفه لا يعرفوا فالذي يرفع شيئا لابد ان يتحول واقعه الى هذا الشيء الى هذا الشيء كون تحركاته، توصياته كلماته، مناهجه، كتبه، كل شيء ينبت من هذا المناهج الله الناعم. فقالوا: في <تصفيق> مكة أنتم كلن من ذلك وما من من إلى في الدين لعلهم هم الممتدون سرورهم في النار. ما الذي <محن> يبقى المساله مش مساله يعني اسماء ولا شعار كونه يهودي او مساره تحت تعال يهودي صح طلبه كده ولا لا لا لا زحم تعالوا بس معايا وهذه هي نزعات الفرق والجماعات عارض. تعالوا لنا القدم الراسخ ولنا الأصول ما كناش نحن اللي عاملين واحنا المسيرين واحنا اللي كذا واللي كذا وفي ما كلنا تعمل وكلها فرق تنشدوا حقا لها أترك هذا بل من مثل إبراهيم حنيفة ومتلعا من بل الحق إستبيع الحق الذي قام عليه الدليل بس مش الحق الذي قام عليه القول شيخي أو قول جماعتي أو قول خئزي لا الحق الذي قام عليه الدليل الذي قام عليه الدليل فهؤلاء قالوا وزينوا وهؤلاء مصرق قالوا وزينوا فأمر الله بني أراضي عنها بل من الذي رأى ما وما كان من المساجد؟ نعم طبعاً العيب ما بخصوص السبب بل بعموم الأعمال الله الإنسان يأخذ من هذه الأمور قواعد عامة يصير في في في, في, في, في في في طريق الله سبحانه وتعالى وشوعذول لا هو يعني كده ترقق والجماعات أهل يهود والنصارى يبقى خلاص ضرب مش مسكنا ابن المساجد على القبول يعني هو الله لا عنده نصر صلاة ليه ولسنا من المغضوب عليهم ولا الضالين ما ظلمنا ما على علم بعد ما علمنا طرق. طرقنا او عبدنا على شهر فنقول يا ابني صار اننا واحد يعبد على شهر مش مشكله ولا أي واحد يسلك طريقنا لا انظر الى عموم المعنى دي قواعد كليه دي حاجات تاخذ منها دلالات القران فيه اجماله لكن اجماله محكم يستفيد الانسان منه فهذا فيه الرب على كل من اتدعى دعوه لا تخضوا على دليل وليس مبناه على الحق انها طرفة ستشتون احنا لازم يا دون يا لا ولا دور ولا دور انت فين الحق اتبعي ولو كان هؤلاء على الحق ما استمت ولا الحق يتعدد واحد الحق ويتعدد الحق ممكن يكون يكون صوره ولا صورة واحدة الحق واحد ما يتعدد معانين معانين المئات والألو في البعض جماعات وفرق والنبي فقط قال كده مش الكلام بمع. من عندنا أخوان لكن أخياناً تجيب عندنا هذه النسيش المساكمات من أجل الشديد وستطلق على ثلاثة وسبعين سرقة كلهم في النار إلا وحد بسيك وحد هو الحق وحد هي وحد واحنا الحق النبي طوضتها ما قالي عليه اليوم وإيه وأضحك <تص> فديني اقول تعالوا وديني اقول تعالوا يقولوا اقول تعالوا وديني يقولوا تعالوا وديني اقول تعالوا وديني اقول تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا بس زياره اخرى عشان نكسر ونعمل ونسوق خلاص ومش مشكله لا انت ما يقودك احد ولا تكن اماعه اماعه مع الغاز اللي جايه لا ولكن كن قويا في دينك بصيرا اي واحد ليك والله لو هو منك الشيخ فلان ولا اوسع لنا الشهر ياربك من ايدك قل له رايح, رايح هنعمل ايه؟ هنأتقل لنا تلقاه من غير بصيره ولا لا <تصفيق> انوز الكوريه هذا من فيم ونحن نص في هذه الايه الكريمه والتي قال على لسانك يا كل ايمان لي وعلى هذا الدين الذي يوقظ القلب التام لهذه دخول ويراون تتنظير اعمال الخلول والجرائم ووضحك الاستغفار الحق انه في الشفاعه واقرار المتضرر اعمال الخلول عندك اه اه اه تشترك في الايمان اه ينفع الايمان من خلاله لا أكيد. اكيد هذه اعمال القلوب تتضمن اعمال الجواب عندك خوف اه فين دليله عندك اقرار تصديق بين الصادق ربنا فراغه وبين الزكاه ربنا فراغه وبين الحسد ربنا فراغه اه فين دليله فين دليله واقراره المتضمن لاعمال القلوب والجواب اذا صاح. طلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ده أنا عندي حب لله ما فيش عمل خالق حبي ده ده أنا عندي القياه فين ده أنا عندي قبول فين ده أنا عندي إخلاص فين ده أنا عندي يقين فيه؟ فيه؟ فين فين فين هو عمل الزواج هو الذي يعبر على عمل القلب فإذا كنت لا تختلف في اشتراف عمل القلب فزي يوم الظفر لا تختلف في اشتراف أصل عمل الجوارح الذي ينوم عن وجود عمل القلب ماذا؟ إنه ما فيش عمل خارج ما فيش عمل قلب خالص أبداً لا يكون هذا للقول فسلم إذا صلحت صلح المسجد بكله وإذا فتبع الجسد قل ولهذا قد شقت سماح الله تعالى ومن الممتن أن يكون الإنسان مؤمنا بذل فرض زكاة وصلاة وصلى وخير ويقضى كل لا يصدق ولا يفس ولا حلو لا يكون هذا إلا مع فقط في القلب لا مع إيمان صحيح مستحيل الكرمتر هذا مستحيل هذا مستحيل لازم التصديق يتضمن أعمال القلوب والجوال لازم الأعمال الجوارح ما يوصف أعماله هذه القلوب إن كانت القلبي صدقل وإخلاصل وإذا حتى عند أي جراعة من الجماعات أو صدق للصرق التي مثلا قد تقول هذا ثلاثة إحنا معاكم وبينحبكم بس إحنا مش مشين معاكم وإنك لا ما نقبلش منك الكلام يعني لا أحنا نحبك بلا أمر بحبنا ندعو إلى دعواتك بحبنا نخليك معاكم فهذا كنت نحن برا مرة خيئة يحب بعضكم براءه لا ابدا لازم تكون معاي ليه اصليه طلبه مش معايده ما تحبناش يا عم اقسم بالله عم بتحبكم لا لا لازم. ليه لازم العام الذي يدل على انك تحبني يا جماعه في الان قال اهم حدا للبر قلب احنا الله يطلع على ان بينك وبين الله سبحانه وتعالى لازم تكون معاي لازم تكون معايده وسادعوا الى ان كنت تحبني فهو نفسه يقرر هذا الامر ان ينفعك الا بعمل يدل على وجود هذا الامر فيه هذا معقول ولهذا انت بتعرف شخص يحبك ويحبك شيء بالعمل بوجود العمل العمل نفسه واحد مثلا انت داخل المسجد جيت اقعد مع ابنك ومش شايف اقعد مع كده يا في شرط في شرط وايش وكذا الحاجه تكون ولد كذا كذا وأنت يعني بيت في مثلا وما يليق بك الا انك تكون صار ده مش محتاج بقى يقول لك انا بحب عيالي مش فاكر مش محتاج مش فاكر بحب خلاص لان فعلا امهد واحد لا يودي المادري لو في مصر فارس رشوه ده موجود موجود عند الرخصيات وموجود عنده القبول ومفيش اليقين موجود عنده كل هذا إذا العمل عمل الجوارج. هذا فكان حق ولي هذا اختلفت فالف مستولا مع الزواجه المصدر خلاف مع المرجئه اكثر في هذا النوع عمل الزواج في هذا الوقت فجمالير طرق الرجاء على ان عمل القلب يلزم كما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ورحمه الله تعالى لا و تدخل في الأعمال الصالحة و كلها و يبقى الإيمان و أفهم منها تاري لحيث انتقال شوفوا شو على و على محكم وراء هذا الاعتبار ده يدخل في الاسلام نعم في في الاسلام من الاسلام. تمام هي من الايمان هذه الايمان داخل في كل الكلام ده كله لا حتى منظومه الايمان والتوحيد لا إذا قلنا بينهما هذا الإيمان من في القلب من الإصرار يوم الصغير والإسلام مسمى للأعبار الخارجة وكذلك إذا جمع بينهما إذا جمع بين الإيمان والأعبار الخارجة فقولوا تعالى قولوا أي أن يكون عليها من نبوه وهذا هو قول الثاني المتراضي عنه فكما نسى الوصف المسادي بدون الغزاء للقلب لكامل والأمور فالقوم إلى الحدل عمل القلب عدل التأثير قليل فإذا وإذ كان العقل عليه كان حيرا فقع مرقب ميمان هذا بالنسبة لأحد في أي مساله يعني إذا كان القول لا يتبع العمل في هذا فهذا لا يكون له تاثير كذلك القول لا إله محمد, محمد رسول الله هذا القول لو عدم معه كل العمل إذا هذا ليس قولا يعتبر وإلا بهذا نصحح إيمان من ينطق بهذا ونرد على أهل الشنة المعتقدهم الإيمان قول وعمل فما القول والعمل والقول صح القول بلا إذا صح الإيمان بلا عمل فكما يصح الايمان بلا قول فلا يصح لبنه أيضا بلا عمل وإلى هذا أشار أبو ثور رحمه الله تعالى حين مناظر في هذا وقال الله يريد منا إقرارا وعملا ولا يريد مننا إقراراً بس حينما قال أقيم الصلاة كلام معروف لما الله قال في القرآن أقيم الصلاة عودنا من بك ولا نقر ولا نعمل اذا قلتوا نقر بس يبقى كفار يعني معناه مفيش صلوه ولا صوم ولا ذكر ولا حاجه ولا كده اذا قلتم نعمل يبقى قمتم الحج على أنفسكم يبقى رخصتم العمل من المسمى الايمان للمسمى الايمان ادي النقطه النقطه الثانيه قال لهم هو كده هل يصح الاقرار بالعمل سر الآية عمل بلا إقرار لو عمل ولم يقر قالوا ما ينفعش لو عمل ولم يخر. ما لا الإقرار العمل لو عمل ولم يصير عمل بالصلاه الصورة مثلك لكن ما أقر بوجه بها ولا أقر بفرق ما, ما. ما لا انتفاع عنه بهذا العمل قالوا طيب لو أقر ولم يعمل إذا نفيتم الاولى سينزوا من ذلك برضو مستئتان إذا عمل بلا إقرار وإذا ما ينفعش أبداً يبقى برضه إذا ولا ولم يعمل ما ينفعش يبقى أقيمه الثلاث الزكاة بيء مصروب منك حتى إقرار وعمل إقرار وعمل فلا تفصل بين الإقرار وبين وبين العمل لا يكثركم بين الضائر ومن الضائر المستجد في العمل وفي قوله يقول إشاره المليانات العميدة لأسفر جنة ومساء ومساء ومساء ومساء في أرسل الدين ونساسة تمام وفي قوله أفلنا وأحره منا في الكبوب سعيد التنسوبة إلى جميع الامه اللي الى إلى أكثروا يدكوا على الأمة لإحتصاموا بالحق الثاني جميعا والحمد على المسلاة هذه فائده الاجتماع على المنهج واحد لا يبقى واحد وعملهم متحد لا والتوحيد نعم كونوا آمن هذه الذي يجمعنا آمن الذي يجمعنا هو الايمان كل واحد حزب بغيرين فريقون لا لا ومن قومه اننا بالله لا جلاله على دورة ومواظبة الانسان الى الايمان على وجه التفكير ان على المبدأ في خلال لا يقبل الا مقبول في استئناف على الايمان وهذا ما نتحدثه في جواج استنماء في الايمان استثناء على وجهه يعني آآ آآ ان الانسان يكل أمره الله سبحانه وتعالى ولا يدري بما يختم له و و ولا يكون مزكيا لنفسه بل هو متكل على الله سبحانه وتعالى انا مؤمن ان شاء الله حسبني كذلك فلا يزكي نفسه في هذا خلافا لمن ظن ان الاستثناء كفء وشك تسمي تقول مؤمن ان شاء الله يعني من تجتم عارفة مؤمن ولا لا لا تجتم بهذا لا هو يجب أنه مؤمن لكن ان شاء الله إنما هو إشارة عدم تذكية النجا أن أنا فائر على هذا على أصول الإيمان ان شاء الله فهذا على ما وعلى وجه عدم تسكية النفس وعلى وجه عدم الحصر لنفسه هل على هذا أولا. الله أعلم نعم في كل سنة كمال من في كلها وما انزل الينا يشهر القران والسنه بقوله تعالى واتلى الله عليك الكتاب والامن فيذكر به الايمان بما تمطنه نداء الله وتخلق رسوله من صفات الفارغه وصفات انصره واليوم الاخر الماضيه والمستقبله والايمان بما ذلك من الاحكام الشرعيه <تصال> وأراوندني لدفع فواتيري الى أهل الائين في اتمام جميع الفروض المنذره على دليل الامير والائمان بالتزيات عموما ومما وخصوصا ما نص عليه في الايه بشرقين. بشرقين في شرطه ولقد الى الى شواهد ذلك الجداول بالتئمان بالامليات والقول ان يمكن لي على وش العموم والشمول نعم فنظر للأنبياء على وجه العموم أن الله سبحانه وتعالى أرف الأنبياء قصر وعلى وجه التفصيل والخصوصي بما ورد ذكره في القرآن فمن أنكر نبوة نبي ورد في كان كاثرا بنبي بنبي النوع فإذا أمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفرنا بليتع كفرنا نبي من فعل ذلك كان كثيراً برسوله كذبت قول نوح المرسلين أنها كذبت رسول الوحيد كذبت عادل المرسلين أنها كذبت الرسول الوحيد أن تكذب الرسول هو تكذب الجميع الرسول نعم هذه خاصية المسلمين عن كل من ينزعج منه على لا يؤمن فجد واحد يؤمن بجميع الأنبياء جميعهم هذه خاصية خاصة بالمسلم يؤمن بجميع الأنبياء ويذكر من فضائلهم ما يحدث أتباعه عن ذي. يعني وكاتب للنبي بتاعه كذاب. لكن انت تذكر من فضائل عيسى ما يعجز النصر عن ذلك ومن فضائل موسى ما يعجز اليهود عنه وبتقرأ فينا محاربك نحن نتقرأ في محاريبنا الآيات القرآن الذي فيه إشارة فضائل جميع الأنبياء تذبت عاد موسى وتذكر من قومه عادل تذكر ماذا حصل لهود عليم هود معكم القومه تذكر ماذا حصل مع صالح مع ثموت قومه وهكذا تذكر وتمدح وتبيض الفضل فأنت مؤمن بجميع الأنبياء ولهذا تشوف فضلك على بقية الأمة مش فضل عادي ولا من فراغة يعني احنا فعلا الاصغر بان كنا الأمة التي يعني في الدرجة الأولى لعنة وإن تعطوا أنهم يؤمنون بنا يؤمنون بسين المصر والكتب فإنهم كثيرون بغيره سيفرضون لدينا المصر والكتب فأعظر يؤمنون بنت فأعظر يؤمنون بنت ويرقصوا لك في قمنا السيطان فإن مخصولك إبداعنا وإحنا قلت آمنوا لي والصدق الثاني على محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كتبوا محمداً فقد كتبوا رسولهم فينا أخطار مديك ما يكون قصراً برسولهم وفي طريق اليوم الأولية في اليوم على الآن عقية الدين هي العقشية الحقسية المتصلة بالتعاليات الدنيا والمقاوية لم يقوم نأشوفنا ان أولية من الملك والمال والحردان فالسلام ربنا ان يمننا بها طرق بها الخلق والشرائق الله تظليلها وتدفعون عن الناس ووقد اوصى النبي في تمهيد يديه ان لا يمنوا من الاكل شيئا الله رانا ووبين قومين يشاورون الى الكتب الرصد اظن طويق خلال هذه النمره انا اطلبيه ومو فينا نرضى ونستمر في ولايه المماليك واذا جاءنا ناخذ قلنا اننا نرضى في من ان نتحن قوه ولا يدمونه إلا عن كل شرط وكل وحيد منهم تضطيق الأفضل وشهر له من من غير تقارير ولا لأصبت بكونيه من عند واسم ولو كان من شد غير ذلك من في البيع وهذا الشباب الذي فلا بد ان نفطه في أحبائك وأواقلهم ونوانيهم من كما يعلمون ذلك من صبر احوال الجميع كما يعلم من كما ذلك من صبر أحوال الجميع ما يسوي لديه فلما قال تعالى هذا ما به لا يؤمن به ان الله تعالى جميل وكان القوم لا ينهي عن العمل قال ونحن له مسلمون اي باطل رؤيه عظمته هم قانون شهادته في براهين وظاهرين وخلصوا له شهاده بدليل تقديم المحمول وهو على العامل وهو يعني تقديم المحمود هو له ونحن له, له هو على الاخلاص وإفراد الله سبحانه وتعالى ما قال الله ولحنوا مسلمون له لما قال ولحنوا له مسلمون زي اياك العبود واياك مساء تقديم المعمول يدل على الحص والقصد لا وعلى إشارة للإخلاص لا فقد اشتمنت أنه الآن على وعلى الناسية كل أسماع التوحيد اشتمل على الايمان بجميع الديانات وجميع الكتب وعلى التخصيص من على ان على التعميل وعلى التصديق بالفرض التخصص الدال على الفضل بعد <تصفيق> بعد التعميل يعني وما وثق الذين المصيب سوعيس وما إثناء وعلى وعلى الخاص بماليسور الفالسيين وممتاع قوه من الكاذبين وعلى ترأيك ذلك جنال الموجودة من نور ورحمة لي ورحمة لي عليكم بالنعي الدنيا والتأسار وسبحان من سعى ذلك أو كل شيء وكله فأفتت لقوم يؤمنون الله أفضل الله هذا الرجل خير يعني شئنا ربط عجيب وإشارة من رحمة الله تعالى إلى كل يذهب القرآن والوعيد ذاقي نشوف ش شايف الشيخ في تفسير هذه الآيات بين ذكر المعنى وذكر أصول الشريعة يعني قلنا في أي تفسير من يعني أي تفسير مثل هذه المع المعاني يعني العميقة فصار حارج أنك تدوس ديانة لكل شيء هذه أي واحد أي واحد أي واحد فلما لا كل شيء والايمان بالله سبحانه وتعالى وذكر انواع التوحيد الايمان بالرسل الايمان بالكتب والايمان باليوم الاخر والايمان بالقدر والايمان بالبعث كل هذا في هو اردت ان استخرج من هذا من هذه الايه ما فيها فكل هذا فيه، كل هذا كله قول امنا بالله ويوبيه. هذا الايمان ليه لانه ينفع في الاخره فهناك اشاره الى يوم الاخر وإشارة إلى الفحر أيضا وإشارة أيضا إلى القدر إيمان بالقدر لأن الله سبحانه وتعالى سنعرف من الملكة الرسله ومن الناس ستفى الله سبحانه وتعالى الرسل بتقديم وعلم منه سبحانه وتعالى اهليه هؤلاء إخوانهم هذه نقوة إنجارة لأن هي إيمان بالقدر إيمان بالله إيمان بالكتب ده واضح إيمان باللا واضح إيمان بالكتب واضح إيمان بالرسل واضح إيمان باليوم الآخر إشارة إلى المطلوب في هذا أن الإنسان لا يرسل منه إلا من هذا الإخلاص إلا دخول الجنة في إيمان باليوم الآخر إيمان بالقضاء لأن إرسال الرسل وإيمان الكتب إنما هو بتقدير تعالى وعلمه عز وجل حين يفتطي وحين يرسل وحين ينذل فكل هذا في الآية هذه الجامعة المنع لا أنا ذكر في الآية وحدة فما بل في سور القرآن وآيات القرآن الشديح للمنا أخوان أجلهم من الخير سبحان الله شوف يعني كم في هذا القرآن من خير وعلوم وعلوم لو الإنسان عكف على القرآن والله لو الإنسان عكف على القرآن يقرأ في تفسيلي من جعياته ونواعي إلى ما ضل أبده ما يضل أبده أبدا ولا يعني ينقض العمر وما يصل فيه إلى شيء وما يصل فيه شيء لأن القرآن كلام الله كلام الله يشوفه من فتحك حسب كل كلام الله شو بقى كلام الله يعني احنا وللاهي المثل اعلى تجد مثلا للوحر العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني المثل ليه لأن كلماته على وفق ما في كتاب الله سبحانه وتعالى وتستريح وتجدس هذا تستريح لكلامه وتستفيد منه وتنتصح من نصائحه. ويكون قدر الرجل على قدر ما ينصف عندك فمبالغ بربي سبحانه وتعالى فعظمته هذا القرآن من عظمته سبحانه وتعالى والله عز وجلنا في هذا القرآن من أنواع العداية ما أحمل بصر عن تلقى رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلاص احنا مش محتاجين اكتبا في كافة للرسول نفسنا محتاجين الى غير القرآن الا الى القرآن بس هو ده القرآن سيئة محتاج الله عز وجل جمع فيه خيرة للدنيا والأسلح الآية الوحدة شوف الإمام الشكل يقول في سلطة العقل وآية صورة كثيرة سطر واحد يقول لو تدبر الناس ما هي هذه الصورة ودلوية الصحة مش لو ما انزل الله لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لا تفتش لو تدبر لا تفتش هذه الصورة ليه؟ نفق شر إلى كل الأحكام بخلاف لو ما انظروا إلى هذه الصورة لأن ما انظروا إلى هذه الصورة لأن ما انظرنا فيها بيان حدود وبيان مثلاً ربادات بالتقسيم لكن لو تدبرنا لسه أصول الحدود وصول العبادات وصول العقائد وصول الخير كله موجود في هذه الصور كيف في صور القرآني 114 صورة وكل آية من هذه الصور كمتية من أنوان الهداية لا ولهذا كان بعض السلف ينفق أو يأخذ من القرآن ما يقفش مبين خاص أو يفلش به الخط يأتي هذا رجل يسأل بعض السلف عن ما جرى بين علي ومعاويه رضي الله عنهما من خلافه وكذا وعيش لا يقفش بها سلسله بتحقيق الخلاف بين علي ومعاوية عشان يقيم الناس حكم المهر حكم اليوم على ما جرى بين علي ومعاوية لكن السلف قالوا قال تلك امة قد خلت خلت ما كتبت ولا تلك حق الخلافة بالعالم وبعاوية تلك امة كنتم خير ام تلك لا ما كتب ولا الكم ما كتب ولا تسألوا انت تسأل عام ما و كن كما قال السلف إنهم مستهدوا رضي الله عنهم أجمعون فبنهم أصاب الأجرين وهنهم أصاب الأجرين ففي تجيب انت هذا تفصل فعل هذا كان لو كان عمل كذا ودخل ودخل ودجاب ودسوى زي اللي بيضط هذا الكلام على للناس مثلا بيقعد بعشر شريط يذكر مثل هذا الكلام أو الخلاف بينها يعني أظهر كان فيه تسجيل في المملكة لما الشيخ لذلك محمد الله تعالى سئل على الشيخ العثمين سئل على سلسلة فقال بول كده تلاقي مجموعة كبيرة من يمكن 15 سنة لما طرعت الشيخ حضر من هذا الشيخ حضر من هذا من هذا اللي وإنما اللي اقتصر على المعتقد الثلاثي في هذا وأن قلوبنا ينبغي أن تسلم للجليل فنأصل لك آية واحد رد بيها هذا الرجل تذني للإستطرق كذلك إذا لم أحلم على فعلا على من ظلم ردود على من قال بأن القرآن ليس يعني سلم الله وإذا سلم الله, الله هذا مخلوق القرآن مخلوق وكذا فرد عليه بقوله إيه لما هو إذا رأي شيئا ما يقول لهم كُل فيكون هل كل ذي مخلوقة؟ لو هي مخلوقة كيف تخلق؟ كيف يخلق الله بها سبحانه تعالى؟